وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار طبعاً. فكنا طلبة العلم قبل مع مسألة في وجوب العمرة وذكرنا القول الأول من أقوال أهل العلم هو القول بوجوبها وهو مذهب الإمام أحمد ورواية في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وذكرنا دليلا واحدا من أدلتهم وهو حديث العمرة ماذا؟ الحج الأصغر فلما سماها حجا قالوا إذن هي واجبة ولكن أجبنا عن هذا في دنسنا الماضي أما الدليل الثاني فحديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنه عنها لما سألناه أي النسوة عن الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم عليكن جهاد لا قتال فيه عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره فقال وهذا من ادله الوجوب الظاهره ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا العمره جهادا ولما وجب الجهاد وجبت العمره لوقوعها بدلا منه لأن البدل له أحكام المبدل المبدل عنه وثانيا أنه صلى الله عليه وسلم قرنها بالحج وقد علم أنه ما يقرن بواجب إلا واجب وهذا ثانياً وثالثاً قولوا عليكن والجر والمجرور عند التقدم تفيد ماذا؟ تفيد الالزام يبقى هذه أربعة وجوه ولا ثلاثه أربعة وجوه من الحديث على وجوب العمرة. اربعه وجوه من هذا الحديث ولسلاسة فقط ثلاثه لا بس وفي الثلاثه قليلا وأما الجواب عنه لا أردت لا أردت لا أردت وأنا آتي إلى هذا المسجد من عشر سنين وهذه المشكلة عاني منها ما في عندهم شغل إلا وقت درسي أنا شخصي. يلا هل عندكم من جواب فتخرجوه لنا أم أنوب عنكم جميعا أه. ولا يحصل الجواب بالنظر وفقد إنما الجواب من السؤال فإذا سمعت السؤال فأسمع للجواب لا تجيب علي بعينيك أو بهز رأسك فهذا مما لا ينفع كثيرا غير محمد ما في حد عند جواب قول يا أول يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا أو العمر وقعت بدلا للنساء عن ماذا؟ عن الجهاد إنما الذي وقع بدلا هو ماذا؟ الحج الحج والذي وقع بدلا عن ماذا؟ عن الجهاد غير من الجواب أولي ممكن صحيح يكون بدلا منه في الأجل والمسوبة يعني لك ايتها المرأة أجر الجهاد بماذا؟ او العمره صحيح كما سالته المرأة عن أجرها في الصلاة في المساجد وليس عليها ذلك قال ان حسن تبع الإحدى لزوجها يعدل ماذا يعدل هذا يعدل الصلاة في المساجد ونحو ذلك من أعمال البر التي جعلها الله أعمالا للرجال كالصلوات في المساجد ونحو ذلك نعم جهاد لأنه قال يعني هذا ما جنّت ومن الحج ما هو فرض ومن الحج ما هو نفّض على جهاد الفرض على الحج ونفّض جهاد النفي على اقتربت لكن أقول فعلا لو سلمنا فالجهاد في أصله ليس فرضا عا ليس فرضًا على العيان إنما الجهاد هو فرض على الكفاية إذا فهذا الاستدلال ليس له فنقول بإذن على مذهبكم أن الحج أو أن العمرة ليست فرضا على نفّض على الأعيان طيب أقول والجواب اولا إنما قوله عليكن جهاد يتنزل على الحج والعمرة جميعا ونحن لا نشك في وجوب الحج على أعيان النساء وأما وجوب العمرة ها هنا فدخل ضبنا ولم يدخل ولم يدخل استقلالا والقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يعني هنا وجوب العمر ليس وجوبا لذاتها إنما وجوب لدخولها فين؟ في الحج ليصفت حج التمتع ان أنت تتمتع ثم ماذا بعمرها ثم ماذا ثم تحج لم يدخل لذاته إنما دخل ضمنا كمثل ماذا لا جزء أكل الدود بذاته لكن زوج في المش أكل ضمنا ولا اثم على الآكل صحيح ولا إثمع إيه كما مسأل لو أنك بينك وبين رجل خصومة وجاءك إلى بيتك لا تدخل لكن جاءك ومعه شريف ومعه شفيع ومعه عالم ومعه من تحب فسوف ماذا يدخل أنت ما أدخلته لذاته إنما أدخلته ضمنا فالعمرة هنا ما دخلت لذاتها في الوجوب إنما دخلت ضمنا في من في الحج لأن عندنا قاعدة اسمها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فالشيء قد يكون له حكما إذا كان إيه؟ تبعا صحيح ولا يكون له نفس الحكم إذا كان إيه؟ مستقلا زي ما ضربت لك مثالا ما هو المثال المثال يحرم أكل الدود لكن إذا وجده في الطعام في المش وأكلته ما يحرم لأنه أخذ إيه حكما بالتبع فهنا العمر أخذت حكم الوجوب بالتبع إلى ماذا؟ إلى الحج ثانيا قلت وإنما الوجوب هنا لصفة مخصوصة في الحج وهذه الصفه المخصوصة للحج هي ماذا؟ هي حجة التمتع التي يكون فيها ماذا؟ أو حجة القران؟ المجتملة على عمر حجة التمتع في القران. التمتع المجتملة على عمر يبقى هذا ليس إجابة لذات العمر إنما إجاب للعمرة فين؟ في الحج فمن حج يعتمر أولا ثم يفسخها وفي يوم التروية يحج بماذا يهل بالحج يبقى هذا إجاب لصفه لصفة مخصوصة الجواب السادس والكلام يتنزل على صفة التركيب أو على خاصية التركيب ويسبوت الحكم لمركب ما اختلف الحكم ما لأفراد هذا المركب يعني إيش هذا الكلام يعني الحكم يزبد بالتركيب ولا يزبد بماذا لافراد هذا التركيب الحكم يزبد بالتركيب ولا يزبد لأفراد هذا التركيب بمعنى شوف اصل الخمر عنب والعنب طعام ماذا او تمر والتمر حلال طيب لكن لما عصر العنب ثم خمر اخذ حكم إيه؟ اخر أصل الغناء كلام رجز جميل صحيح وسماع الرجز ما فيه مشكل لكن لما ركب الرجز مع اللحن مع المنشد أو المغني أخذ حكم اخر آخر اسمه خصية اللي التركيب اللي هي الحكم المركب ما لا يثبت الحكم لأفراد هذا المركب واضح ما لا يثبت هذا الحكم لأفراد اللي المركب واضح الجواب الرابع والحج ليس واج... والجهاد ليس واجبا في أصله إنما هو فرض على الكفاية إنما هو فرض على الكفاية وعليه لا يشفع لهم هذا الدليل أو لا يسلم لهم هذا الدليل في اجاب العمر خامسا والدليل أخص من الدعم الدليل أخص من الدعم إذ ما يجب في حق النساء ليس بالضرورة أن يجب في حق من؟ ها في حق الرجال واضح؟ بدليل إنه يجب على النساء تغطية ماذا أبدانهن تعجب التستر لكن هل هذا يجب على الرجال ها ما يجب يبقى ما يجب في حق النساء ليس بالضرورة أن يجب في حق من فهذا الدليل في حق من النساء من إجاب من لو سلمنا من إجاب العبد نقول لهم لكنه خاص من من الدعوة ولا يلزم من إجابه على النساء أن يجب على من أن يجب على على الرجال يبقى هذه خمسة خمسة أجوبة للجواب عن هذا الدليل الثاني من أدلة الحنابلة والشافعية ناتي للدليل الثالث طلبة العلم ومن ادلتهم على وجوب العمر استدلالهم بقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج. والعمرة لله واحد يسالني الآن لما أخرنا دليل القرآن والذي يجب تقديم كلام الله على كلام من على كلام نبي عليه الصلاة والسلام إنما أخرنا دليل القرآن لأنه ليس صريح وإنما أدلة السنة أصرح منه في إجابله العمر والأدلة احيانا ترتب باعتبار صراحتها واحيانا ترتب باعتبار ماذا قوتها واضح فهذا ما لبس به فرتب كيفما شئت خاصة وترتيب الادله هنا على اعتبار صراحتها هو معتبر عند اهل العلم واضح يا طلبه العلم طيب قوله تعالى واتموا الحج والعمره لله ترى لا يعطيني ثلاثه اجوبه انا اعطي جائزه وفي جائزه طيبه هنا بعض اخوانكم جابها طب أمسك عن الجواب الآن انت كلك مسلا طاحف فيك <تصفيق> للتشابه لكن هل الحديث هنا في معرض ذكر تشابه أحكاميما ولا الحديث في معرض ذكر أحكاميما في معرض ذكر أحكاميما طارق البطل. ثلاثة أجوبة والمكافأة كتاب الإضاحة في مناسك الحج والعمرة للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النوم معك ثلاثة أجوبة ثلاثة أجوبة معك كم اثنين معك أربعة هاني معك ثلاثة طيب نسمع, نسمع هاني يا محمد أنت بعد طالب قديم فدع السبقه شيئا إيه صحيح دع السبقة شوية ليه قول يا هاني هذا أمر بالاتمام اتمام يعني أمر بالصفة ولا يلزم من إجابة الصفة إجابة إجابة الذات أو الأصل ما معنى هذا لما أنت تصلّي ركعتين ت دا... ركعتين سنة قبليا من العشاء هما ماذا سنة ولا واجبة سنة صحيح لكن يجب عليك ماذا أن تتمهما، يجب عليك أن تقرأ فيهما الفاتحة، يجب عليك أن تركع، يجب عليك أن تسجد، يجب عليك أن تقرأ التشهد. ان أصل هاتين الركعتين ماذا؟ كذلك من صام صوم نفل، يجب عليه في صوم النفل ماذا؟ ها الامساك عن الطعام والشراب عن الجماع، يجب عليه في الصيام النفل ماذا؟ ها؟ حفظ صيامي أن يبدأه من الفجر وأن ينهيه عند ماذا؟ عند المغرب مع أن أصل صيامه ماذا الصيام نف يبقى إذن هذا أمر بالإثمام وأتموا الحج والعمرة جواب الثاني يعني أحسن في قراءة ولكن أعرف أني بعض إخواننا منها القراءات بنازع فيها والصيد انت ليه القراءة سابتة واضح القراءة سابتة وأنا أتيت بإسنادي لهذه القراءة من كتب بعض شيوخنا الأجلاء أصحاب القراءات وكان هذا خلاف قديم بيني وبين فضيل الشيخ سيد هارون في ثبوتها واضح ولكن الشيخ سيد فصلنا في الإشكال بشيء طيب ما هو إن من أصول مذهب الإمام أحمد الاستدلال بالقراءة الشزع لكن القراءة بها هي دي المشكلة من روائع الدراسات القرآنية المعاصرة حول القراءات الشزة والأدلة على حرمة القراءة به لكن مسألة الاستدلال بها هذا من أصول مذهب الحنابلة انهم كانوا يستدلون يستدلونها بالقراءة ثانياً من القراءة مششزة أصلاً القراءة ليست متواترة نعم لكنها ليست شزة واصطلحنا على شيء اسمه القراءة التفسيرية ممكن تبقى فيه قراءه تفسيريه او قراءه حكميه مساله القراءه بها شيء والاستدلال بها شيء اخر واضح والاستدلال بها شيء إيه؟ شيء اخر واضح هذا يا طلبه العلم وهذا كثير في القران الكريم منها هذه الايه منها هذه الايه وهي فعلا قراءه ثابته واتم الحجه والعمره لله والعمره لله بدا تسويق زي ما أقول لك افعل هذا لله هذا إجاب ها؟ لما تقول لا هو يجب علي يا أخي. يجب علي أن أنا أمشي لفلان أقول لك لله لله يعني, يعني لا يجب عليك ولكن فضلا افعل ذلك استحبابا افعل ذلك يبقى إذن قول تعالى وأتم الحج هذا أمر بإتمام الحج والعمرة لله يعني العمرة ماذا مستحبة افعلوا العمره ثوابا افعلوا العمرى لله رغبة في الثواب الذي عنده في الأجر هذا الجواب الثاني يا هاني صحيح لأن هنا شوف التمتع لنزكر ذكر مع الحج دل على انها أخذت وجوبها من الحج وأخذت وجوبها من الحج يعني إذا اقترنته به ودخلت في أعماله وهذا إجاب لصفة مخصوصة في الحج وهي صفة تمتع وهي أن يتمتع الإنسان بعمرة في الحج يعني يفعل عمرة ثم يفسخ يحل منها احلالا كاملا وهذا ما فعله النبي وامر الصحابه الصحابة اي أي الحل يا رسول الله قال الحل كله يعني أحل احلالا كاملا حتى النساء فقالوا له كلمة شديدة شوية من باب تبين الحكم قالوا نأتي عرض ومزاكيرنا تقتر منيا كذا قال فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أوجب عليه صفة له فلما جاء ذكر العمر في هذه الآية جاء ذكرها مقرونا بالحج فدل على عدم استقلال حكمها وأن حكمها تابع للحج هو ما أشرنا إليه سابقا من خاصية ماذا التركيب ما يثبت تبعا لا يسبته استقلالا كما ضربت المسألة رجل لا يدخل بيتك ولكن إذا جاء هذا الرجل بصحبة شريف بصحبة شفيع بصحبة عالم بصحبة كذا فإنك ماذا تدخله تدخله أعطيته حكما إيه ضمنيا يلا يا مرادون علي، أبشي. أبشي صحيح دلالة الاقتران هذا ما يعرف عند الوصولين بدلالة الاقتران يعني ايش دلالة الاقتران ليس كل ما يقرن بواجب يكون واجب انما ممكن ان يقرن المستحب بالواجب قال تعالى في, في الزكاء فكل من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم, يوم حصاد اتوا حقه يوم حصاد اللي هو إيش؟ زكاة الزروع زكاة الزروع حكماه واجبك لكن كل من سمري هل هذا واجب ها خيركم كثير يا طلب التبعي خذ تاني يعني يا فقه الامام احمد عشان انت اجبت بقراءته طيب يبقى يصح ان يقرم ما هو واجب بما ليس إيه؟ فالحج واجب واتم الحجه والعمره ليست واجبة اذ يصح ان يقرن ما هو واجب بما ليس واجب وهذا ما يعرف بدلاله الاقتران عند من عند الرسوليين كما قرن النبي عليه الصلاه والسلام في غير حديث بين واجب وغير واجب صحيح ولا ما هو صحيح قرا ما الدليل على هذا قال من غسل يوم الجمعه واغتسل حكم الغسل ايش واجب وبكر وابتكر الوجوب ليس بواجب انما الواجب إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعه لكن هل يجب عليك أن تتيكي بدري قبل الإمام بساعة قبل الإمام بساعتين صحيح وقال ولبس خير ما عنده هل هذا يجب ما يجب ومس من الطيب ان وجد هل هذا يجب ما يجب يبني صح أن يقرن واجبا بما ليس به بواجب كما قال مران قول كيف يعني كيف؟ يعني هو في سياق العمره ليه خص ان هو في حج التمتع؟ لان عندي قرينه قرينه ان لا يمكن ان يصدق هذا على حج الافراد ابدا إنه قرناهما والواو هنا واو واو جمع وواو الجمع تقتضي الجمع بينهما وهذا ما لا يكون الا في حجه الايه؟ التمتع ها قول يا سياق الآيات تدل علينا الحديث عن التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى آخره. كل هذه القواعد تدل على أن أحسنت يا محمد. أحسنت. قل يا نصر قوس كتابك. ساعتها لم يفرط شيء لا من حج ولا من عمران إن الحج لم يفرط على الرجع إلى في السنة العاشرة كمان من القيم مال إلى أنه لم يفرط في التاسعة ولو كان مفروضا في التاسعة لما إيه؟ لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الحج ولا حج في السنة التاسعة طب اكتب يا طالب العلم والجواب عن هذا الدليل الثاني الثالث من أدلة الحنابلة أولا أن الآية أمر بالإتمام أن الآية أمر بالإتمام ولا يلزم ولا يلزم من الأمر بالإتمام أو من وجوب الإتمام وجوب ذات الصف فالنافلة تجب يجب إتمامها غير أن أصلها لا يجب وصوم النفل يجب فيه ما يجب من الأحكام كالامتناع عن الطعام والشراب ذلك من غير إيجابي أصلي ثانية أن القراءة الثانية للآية فإن لم تكن قراءة سابتة فهي قراءة مفسرة ودي مسألة مهمة جدا من أصول التفسير أنت تفسر القرآن بماذا؟ بالقرآن ومن تفسير القرآن بالقرآن تفسر بالقراءات الأخرى وفي القراءة الثانية وأتم الحج والعمرة لله يبقى هنا لابد تشكل شكل العمره ضاع ضم فوق التاء والعمرة لله وهذه القراءة الثانية إما أن تكون مفسرة للأولى فتنفي وجوب العمر وإما أن تكون ناسخة للوجوب وإما أن تكون مفسرة يعني إما مفسر القراءة الأولى أو ناسخة للوجوب وهي قرينه تصلح لنفي الوجوب في الآية الجواب السادس إن الواو المسكورة في الآية ثم الحج والعمرة إنما هي واو الجمع فهذا اجاب لعمره مخصوصه بقرينه الجمع بالحج الا وهي عمره التمتع رابعا وليلزم من كون العمره قرنت بالحج ان يكون لها حكم إنما وجوب صفتها إنما وجوب صفتها من غير إيجاب أصل خامسا وهناك قراء في سياقه الآيات تشهد أن العمر الواجب هنا ليست عمرت ليست العمر من الأصل أو أصل العمر إنما العمر الواجب هنا هي عمره ماذا هي عمره الحج او التمت الدليل الرابع لهم من ادلتهم على وجوب العمره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمره للعمرة كفاره لما بينهما بينهم والحج المبرور والحج المبرور لا جزاء له أو ليس له جزاء إلا الجنه كما أنه أمر بالمتابعة بينه كما أنه أمر بالمتابعة بينه أمر بالمتابعة بينهما فيه قرينة على الوجوب إذ لا يقرن بواجب الا واجب فهنا استدلال بماذا بدلالة الاختران أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين العمرة والحج استعمال اللام في لغة العرب لا يكون شيء واحد في لام للاستحقاب في لام للملك وفي لام للترغيب والحف وفي لام لكزائل آخرين اللام ليست واحدة في قلت الجواب والحديث حجة عليه من وجوه الأول قوله العمرة إلى العمرة كفارة هذا إيش تثويب صح تثويب والتثويب من قراء الاستحباب عند أئمة العلم ثانيا أنه قال والحج المبرور فهذه الواو والعاطفة التي تدل على التي تدل على المغايرة, المغايرة والاختلاف فيستفاد منها مفارقة حكم الحج لحكم ماذا حكم العمر ثالثا ان الدليل ليس صريحا ولا يثبت الوجوب بمثل هذا المفهوم الضعيف رابعا وقوله تابع بين الحج والعمره لا يستفاد منه وجوبا انما حس وترغيب بدليل تمام الروايه حاضر ان في تمام الروايه قال ينفيان الفقر والايه والذنوب هذا حس وترغيب وإلا لألزمناهم لا بايجاب الحج اكثر من مرة لنقال تابعوا فلو فإمناع لنتابعوا يعني إجاب يبقى لابد أن يجب الحج اكثر من من مرة لأن تابعوا هذه فيها تكرار ولا يقول أحد بأن الحج يجب على التكرار طيب نأتي لدليل دليل آخر هذا يعني علق يعني علق فيها الاشتنبك لما أم... لما الحج فقال رجع منه في يوم ولد الأم فرق في ما وفي ضل النبوبة يعني ممكن يفرق بين الواجبات على رتب صح ولا لأ الواجبات مر... على رتب في واجبات أعلى من بدليل بر الأم أعلى من الجهاد رتب في الإسلام حسنا <تصفيق> هات الدليل الخامس لفريق القائل بوجوب العمرة حديث جابر بن عبد الله ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في بلوغ من غير نص على تخريجه ولا على مكانه هنا نحط فائدة مهمة جدا قبل الجواب وفرق بين فعل الحافز أو عمل الحافز في الفتح وفي غيره يعني فإنه إذا سكت في الفتح عن حديث يعني ذكره غير ما يتكلم عنه ولا عن إسناده فالحديث إيه حسن عندك وعملي في غير الفتح فلا يلزم ذلك. كنت وفرغ بين عمل الحافظ في الفتح وعمل الحافظ في غير الفتح فإنما عملوا في الفتح انما ذكره فهو صحيح عندك ما ذكره في الفتح أو ما سكت عليه في الفتح ماشي فهو صحيح عنده وأما ما ذكره وأما ما ذكره في غير الفتح فليس على هذه القاعدة وعليه فلا يجب من ذلك تصحيح طيب هنجاوب على قوله الحج والعمره فريضة تاني. قلت واما الجواب فالضعف والحديث فعلا ضعيف الحج والعمره فريضتان فالحديث ضعيف لا يسال من ياتينا ببحث فيه ها هاني على طول كده دع للرجل اختيارا آه محمد ابو مالك ماشي جاتينا ب ب فيه حديث الحج والعمره فريضتان لا يسقط واضح ثانيا انه قد جاء ما ينسخ وجوب العمرة ومن أقوى أدلة النسخ ما صح عن جابر نفسه وهو راوي حديث الأول أنه سئل عن وجوب العمرة فقال لا والراوي أفهم ليه لما يرون قلت سالسا حمك الله هذا الوجوب إنما هو وجوب مخصوص بما قرن الحج بالعمر ولا يلزم، ولا يلزم كون الوجوب مخصوصا أن يكون الوجوب عاما لذي فعلا ممكن الشيء يجب على وجه خاص ولا يجب على وجه نيه على وجه عام البالة شيء ممكن يجب على وجه خاص ولا يجب على وجه على وجه عام دي مسألة مهمة جدا قد يكون أصله مستحب لكن ساعة من الزمان قد إيه؟ قد يجب وجوبا خاصا من غير أن هذا يتعارض مع إيه؟ مع نفي وجوبه لأن الحالة الخاصة العارضة لها إيه لها أحكام زي مثال بائع عنده حبوب هل يجب عليه بيعها ها؟ لا لكن ساعة المجاعة ها؟ يجب عليه بيعها وتأخذ منه ماذا قصرا إن منعها المسلمين رجل عنده أرض هل يجب عليه بيعها ما يجب عليه بيعها لكن إذا صارت الأرض طريقة للمسلمين وجب عليه ماذا بيعوها لحق من لحق المسلمين يبقى الشيء لا يجب على وجه العموم وقد يجب على وجه ماذا فالعمرة هنا لا تجب على وجه العموم إنما تجب على وجه الخصوص إذا دخلت فين حج لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد وشبك بينه بين أصابعه هذا نص منه على ماذا أم صلي يا رجل أنت أولى الناس بالسنة إذا كانت سنة فكيف إذا كانت واجب أدخل صبيي هكذا وقال إيه؟ صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج أبد هذا إجاب للعمرة في داخل ليه؟ نسك الحج واضح يبقى الشيء قد لا يجب من جهة ليه؟ العموم ويجب من جهة ماذا من جهة الخصوص هذا واضح طلبة العلم هذا هو الجواب وبهذا انتهت أدلة الفريق الأول حال نحن يمكن القول من البسط والتفصيل والإسهل والاستيعاب إن شاء الله تعالى أما المذهب الثاني فهو مذهب جماهير أهل العلم واختيار شيخ الإسلام بتيمه رحمه الله نحن قلنا أدلته طب قلنا أدلته محن. سنة أضعى صحيح قلت وترجح المذهب الأول على المذهب الثاني من عدم إجاب العمرة وذلك بالمرجحات الآتية الأول استصحاب الأصل العام وهو ان الاصل عدم الوجوب وانعدام التكليف وان هذا هو الاقرب الى رفع الحرج والإصر ودفع المشقه عن امه محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ثالثا ان الادله التي فيها ملمح على الوجوب او معنى الوجوب فانها متجهه بالوجوب الخاص الذي في مقارنه الحج والعمره رابعا ان ادله الوجوب متجهه بالضعف خامسا استصحاب اصل ان من عام من عدم وجوب حجين اذ إزا... وانت نظر وتسائل لان العمره حج فلو اوجبناها اصبح يجب عليك في الشريعه ماذا حجين يبقى كم الاول يوجب عليك ماذا حجين اثنين صحيح ولذا لما قال له اكل عام الأقرع ابن حابس قال له لا يبقى اصحابي اصلا من عدم وجوب حجين وهذا الوجه رقم كم الرابع الوجه الخامس ما صح عن بعض السلف في نفي الوجوب واشار جابر بن عبد الله وقد ساله رجل عن وجوب العمرة فقال لا فقال لا وان تعتمر خير لك وان تعتمر خير لك وهذا خامسا طيب هنا يعني على شيء لا تعول كثيرا عن مذكرة القديمة الآن الجديدة هذه أو الشرح الجديد هذا يفارق الشرح القديم يعني ممكن أقول جملة وتفصيل قول يا يعني هل يجب عليه ان بدل من العمره لا ما تجب رجل لا يستطيع كلفه الحج سقوط الحج سقوط للعمره صحيح لانه قال في في الحج في العمره ان الحج الأصل دليل على اشتراك احكامه فسقوط الاعلى يستوجب سقوط الايه سقوط الادنى وان كانت هذه القاعده ليست لازمه بدليل أن عمرو بن العاص أصخ التيمم ولم يسخط الإيه أصخ الغسل ولم يسخط الوضوء بارك الله طيب واضح يا طلبة العلم هنا بقيت مسائل مفردة كده نذكرها على عجل مسألة أفضلية تكرار الحج على الصدقه على الفقراء يعني رجل معه مال ودي المساله دي أسير اسيرت الايام الماضي يحج كل عام أم أن الاولى به أن يتصدق على الفقراء خاصه ونحن في زمن في نوع من الايه اولى به ان يزوج بهذا المال شابا ممن يحتاج الى النكاح عفافا ان كلفة الحج اليوم تقريبا هي كلفة من <تصفيق> تمذهب بهذا المذهب تمذهبت <تصفيق> تم للنعمان بعد ابن حنبل <تصفيق> لما عوزتك المسائل <تصفيق> طيب وهذه مساله رائعه اجعلها مساله نقاش لكن نقول ابتداء غير ان الجمع بينهما افضل لاصل شرعي وهو أن الجمع بين الحسنيين وفعل المصلحتين اولى من ماذا؟ من فعل إحداهما وترك الأخرى مش كداء؟ يعني أبوك أرادك على الزواج من ابنة أخي وأمك أرادتك على الزواج من ابنة أختها ماذا تفعل؟ صحيح فالجمع يتعي والشرع لا يمنعك هذا الجمع والبر بالابوين مطلوب صحيح طيب يبقى نقول الاولى انت تجمع بين الحسنين إذا كان رجلا سريا صحيح ويخلق صدقات بعشرات الالوف كل عام مثل هذا لا يدخل معنا في في مسالتنا لان الرجل اصلا ايه يفعل الحسنيين هو من جهه يتصدق بعشرات الالوف ومن جهه ماذا لحج إنما كلامنا في من ماذا في من أراد التطوع بالحج يقدم ذلك على صدقة من الفقراء واضح طيب نقول الفائدة الثانية وهذه المسألة مخصوصة يعني مخصوصة مسألة خاصة أو مخصوصة كما لو في زمان شاع فيه الفقر أو كسر فيه الفق وعظمت فيه حاجه الناس كزمان مجاعه وكثره حاجات شاي الجمل ده ها شاي الجمل ده لو فعلتها امراه كم فيها طاقه دي انا, أنا بدعبك حق حاج برايي سحبتها عشان ما تزعلش واضح يا طلبة العلم فهذه المسألة مخصوصة ليه لأن المسألة دي تتأكد في زمن إذا كان فيه عوز وإيه لكن هل إن حال الناس بخير وأن النفقات تكفيهم خلاص ما ترد مسألتنا هذه إنما ترد مسألتنا هذه وتتأكد في زمن فيه ماذا عوز وإيه وفق واضح المقدمة الثالثة أو الفيدة الثالثة فنجد أن من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتابعة قال تابع بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة فأن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمر بالمتابعة فقال تابع بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وهذا ظاهر الدلالة في استحباب التطوع بالحج بل ومتابعة العمر له وأن هذا من أسباب سعة الأرزاق ومغفرة الذنوب قلت ومن جيات أخرى. حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة حتى قال إن الله لا لاحدكم لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه فلوه بضم الفاء فلوه يعني مهرته التي تك فكيف إذا كانت صدقة ماذا صدقة جارية لا ينقطع أجرها كعفاف شاب وفتاه في الله عز وجل او كنفقه علم وفعلا اخوان نفق العلم هذه من النفقه التي اجرها لا ينقطع فعلا وانا اقول ما زلت احمد لاناس يعني قديما اهدوني كتبا لا زلت أنتفع بها الساعة وينتفع بها آخرون كثيرون ولعل نفعها يمتد إلى ماذا إلى عشرات السنين متى بقي هذا الكتاب في يدي انتفع بي وانتفع بي غيري فهذه أيضا من النفقة التي تعد نفقة عظيمة وصدقة جارية يبقى الآن نحن في تنازع وتكافؤ ما بين ما بين الأدلة فمن يرى أن التطوع بالحج والعمرة أفضل من الصدقة على الفقراء يرفع يدك أصلاً نحن نجد السلف كان عندهم هذا المسألة تعرف سفيان بن سعيد الثوري حج كم مرة كم مرة ثمانين ثمانين مرة دالحج دا ما بنتكلم في عمرات وسفيان لم يكن مكيا ولا مدنيا عشان تقول المساله ايه المساله عربيه من قرطبه لا لا ثمانين مره ثمانين حج متابعه الى اي حد ده بخلاف الايه العمرات مع شغلته بالعلم اصلا وبكده ايه الله المستعان طيب يا طلبه العلم هنا بقى في دون جزاكم الله خير من يرى تقديم التطوع بالحج والعمره طبعا مالك يقول الاصل يتطوع ليه لان نفع النفس اولى من نفع من الغير لان نفق على الفقير منفعه لمن للغير أكثر لكن الحج والعمره منفعه لمن بدليل ليشهدوا منافع منافع له صحيح فهو يغلب اصلا ما هو الأصل إذا تعارض حق لك مع حق لغيرك فضل لك مع فضل لغيرك فلا تقدم غيرك عليه على نفسك مثالا لو أنت وقف في الصف الأول وجدت تعالما في الصف الثاني ما تقدم وتقول لا أوسر بنصيبه أحد ليه لإني لا إسارة في القربات أنت تقدم ماذا في ماذا في أم في أمور الآيه؟ الغير القربة تقدم عالما ماذا في عليك في شيء من من أمر الدنيا كما لو أنت جالس على كرسي في القطار ولا في كذا تقوم وتجلس يعني ده أمره أمر الدنيا أمر لكن الصف الأول أمر قرب ولقد شفت تعالى قال قو أنفسكم ومن واهليكم أهلك الذي هم منك جعلهم في المرتبة مرتبة الثانيه فأبو مالك غلب هذا الأصل أن نفع, نفع النفس مقدم عن نفع النفس من عنده جواب هو واحد فقط الذي يقول بهذا المذهب هو أبو مالك, مالك اثنين حديث أبو مالك تربيع حديث دا ومرضاكم الصدقة في كلام لكن المهم انت بتجاوب على دليله لا خلي دليلك احنا بنتكلم الان على من يرى التطوع بالحج والعمره وان ذلك افضل لان انت لو عددت المنافع الصلاه الواحده في الحرم بمئة ألف صلاه يا رجل فالمنافع الحاصله بالحج والعمره ماذا عظيمه الاجر وماذا والسواء فانت لو حججت في صلاه الواحده بمئة ألف صلاة صور لو جلس رجل يصلي في الحرم عشرة ايام والعشرين يوم هذه مئة صلاة في مئة الف صلاة كم ها. كلكم كنت أدبي ما في حد علمي إيه؟ عشرة ملايين عشرة ملايين صلاة طيب شوف الصلاة الواحدة بكم حسنة إذا كان الفتحة الواحدة فيها البسملة الواحدة فيها كم 1900 حول دي بسملة واحدة بس يبقى بتتكلم في ملايين اللي حسنات لكن أجر الصدقة محدود محدود بكم بسبع ماء يبقى أيهما أعظم أجرا المتابع بين الحج وليه والعمر ولا شك أن الوقوف بعرفة أفضل من الجماعة في الحرم اللي المكل اعظم فرضيه قال الحج عرف ما بالك بقرم الجمار وما بالك كثر والحج المبرور لا جزاء له إلا له إلا الجنة عاد من ذنوب كهم ولدته أم فمن غلب غلب بكسرة استواب والفضائل السابتة للحج غير أدي, أدي جواب ثاني قول يا نصر الحج في ذاته أنا اخذ منك الجواب احسنت الحج في ذاته مو عباده ماليه فاصبح الحج بيجمع معه ماذا الصدقة بدليل أنت من اعمال الحج ماذا والنحر نفسه عملية إيه؟ صدقه على الفقراء فاصبح الحج شاملا للصدقه وليست الصدقه شاملا للحج خلباك المساله دي أسيرة على صفحات الجرائد وكان في مطالبه بالحد منين من السفر للعمرات وللحج وطبعا نالنا والجريده لانه هم من كانوا يبحثون في المساله يبحثون عنها من جهه ايه من اقتصاديه ولا من جهه علمانيه كان هم ما بيحبوا الحج ولا ولا العمره ومنهم من صرح قال إيش الحج هذا اروح اطوف حول حجر واضرب حجر بحجر تمام ومخ هذا حجر لما قدس الحجر باسم الايه المدنيه وبنات الأهرام في سالف الدهر وما الأهرامات إلا إيه إلا حجارة والأحجارة نزل من قنة الأهرامات شمعنا تقدس الحجارة باسم إيه باسم المدنية وإحنا بنقدس الحجر باسم الله الدنيا تغضب تغضب علينا واضح قول يا نصر الله. صحيح بل حس الناس على أن تحمل غيره إلى الحج وده قوله تعالى وفي سبيل الله فالصرع الشوكان بماذا بتقديم الراحلة لغيرك ليحج ده حس الناس على حمل غيرهم إلى ماذا إلى الحج وذلك اللي أهل العلم لما قالوا قوله في سبيل الله أصدق على الجهاد وال والحج ان يجوز ان انت تخرج زكاتك لمن يحج لكن طبعا مش حج سياحي ولا حج فاخر تمام يعني ممكن تعطي رجلا من مال الزكاه ليحج تعرفوا المساله دي ولا ما تعرفوها يجوز انفاق اموال الزكاه في هذا الباب يبقى بالتالي ده جعل الصدقه تنفق فين في الحج ولما يجعل الايه العكس هذا وجه رابع أنت خدت جزء ولا لا نص ما اخذت خلاص خذ يا نصر والصحيح مسلمه والسلمه يمينه وبرامج لطالب العلم افشل ها هذا جواب رابع يعني ممكن نقدم هذا في زمان ما اذن هذا وجه للجمع في زمان ما يعني إن لو حصلت مجاعة في البلد شديدة واضح فصار في مسألة الصدقة إنقاذ الناس منين؟ من الموت عندئذ لا يكون الحج التطوع بالحج أفضل إن انت هنا بتقدم واجبا على ماذا؟ على مستحب لأن إنقاذ حياة مسلم من الموت واجب والتطوع بالحج ماذا؟ مستحب يبقى نقول هذه الأجب الخمسة بعدين نسمع للناس الفريق اللي قلت فمن ذهب الى افضليه الى افضليه التطوع بالحج استصحابا لما ياتي استصحابا للاصل ان نفع النفس اولى من نفع الغيب لقول الله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا وثانيا لأن الحج من أعماله الصدقة كالنحر والهدي فصار شاملا للثاني من غير أن يشمل الثاني الأول ثالثا أنه في تفسير قول الله تعالى في سبيل الله يعني في الجهاد والحج في الجهاد والحج فجعل نفقه الصدقه او جعل النفقه او حس على النفقه في باب ماذا الحج ولم يأتي ضده عنه صلى الله عليه وسلم رابعا أن من فضائل الحج أو المتابعة من الحج والعمرة أنه يكون بابا من أبواب كسرة المال لإنفاقه لقوله فانهما ينفيان الفقر خامسا ان المنافع التي يحصلها الحج اعظم من المنافع التي يحصلها بماذا بالصدقه كالصلاه في الحرم المكي وكمغفره الذنوب كما قال عاد من ذنوبي كاوم ولدته امه سادسا ويمكن توجيه مساله او القول بافضليه الصدقه الى زمن مخصوص وحال مخصوصه عارضه كانقاذ حياه مسلم ما تنعدم الوسائل يعني مثلا واحد طالح فقالوا له في رجل مريض يحتاج الى جراحه ضروريه لانقاذ حياته والجراحه لزاما تتكلف مبلغا سلاسين او كذا وليست هناك وسائل بديله الجراحه لا وجود لها في المستشفيات العامة والرجل ما عنده فعندئذ وتكون الجراحه ضروريه لحياته صحيح فعند إذن يمكن التقديم الصدقه للمساله ايه مخصوص او زمان يكون زمان فيه جوع وفاق شديده جدا فيها من استنقاذ حياه وارواح من المسلمين كما لو هجا العدو على بلد عند إذن يمكن ولي الامر ان يمنع التطوع بالحج ويوجه النفق الى ماذا الى تجهيز الجند للدفاع عن ماذا عن البلد واضح للدفاع عن عن البلد فهذه اذا يمكن توجيه مساله تقديم الصدقه الى حالات استثناء وحالات مخصوص. قول يا نصر عليه كيف يرزقونها من باب الصدقة نصر فسر بالله يعني. من السمرات لعلهم يشكرون يعني قريب مما قلنا هو كلام بدليل آخر ممكن هذا يعني يمكن أن نضيف ما قال نصر لأن احنا عندنا قاعدة شرعية وهي تقديم ماذا الواجب المضيق على الموسع وتقديم الفضل المضيق على الفضل الموسع يعني يعني عندك المرأة تصوم الستة من شوال دا يعتبر فضلا مضيقا بشهر شوال وبالمبادرة بصيام ما عليها من رمضان نمشي على الصيام الصيام ما عليها من رمضان ده واجب ماشي لكن واجب في العام إيه؟ <تصفيق> كل لكن المبادرة ان هي تقدم عليها فين في شوال اللي هي قضية اللي مبادره هذه مستحبة اتفقنا على المقدمة دي ما ارانا اتفقنا عليه ولا يجب أن نقتل. نحن لسنا في مجلس الشعب. صحيح؟ وشعارنا في درسنا أبداً إيه؟ موافق. يا إخوان التبي، لحظة نصر شوية و أمسك عليا بالله عشان ما تقطع عليه ما في رأسه. فأقول اتفقنا على ان فضل الصيام الشوال، صيام شوال يعتبر فضله. مضيق. مضيق بشهر ايه لانه قال سمه اتباعه ستا ما ينفعش تسمها اثنين شهر اخر صحيح طيب المبادرة الى قضاء ما عليها من رمضان كلمش على القضاء القضاء نفسه يجوز في اي ايه شهر في العام لكن انها تبادر تسرع في شوال هذه سنة المبادرة هذه سنة فهل تبادر ولا تقدم الستة من شوال لان الستة من شوال فضل فضله يبقى الفضل المضيق مقدم على الفضل الموسع زي ايه ابوك طلب منك ان تأتي ان تذهب حالا الى عمك لتوصل له رساله وامك طلبت منك ان تذهب الى خالتك قلت لامي لأ الآن الان قالت لا مش مهم اي وقت هنا هتقدم من طاعة الوالد مع ان طاعة الأم في الشريعة أعظم من طاعة من؟ الأب لأنه لما ذكر الأم ذكر ماذا؟ ثلاث مرات لكن أنت حتقدم الوالد باعتبار أن أمر الواجب مضيق وأن أمر الأم ماذا؟ موسع هنا نقول كما قال نصر إن التطوع بالحج مضيق بأشهر الحج وأن التطوع بالصدق ماذا؟ موسع صحيح يمكن تداركه في أي أشهر العام لكن كلام نصري يتنزل على حالة مخصوصة اللي هو من علم أن عنده مال ليأتيه بعد إيه؟ بعد الحج الرجل اللي هو له إيه؟ راتب شهر عالي والراتب هذا يفيد عن حاجتي يقول ما مشكلة عندي لأننا سوف أتدارك إيه؟ الصدقة في الأيام إيه؟ المقبلة في الأيام المقبلة إذن أقول سادسا ما افاد نصر يعني من أن الحج واجب أم أن التطوع بالحج مضيق من أن التطوع بالحج مضيق بماذا؟ بأشهر الحج غير أن التطوع بالصدقة ليس مضيقا إلا في حالاته استثنائيه اللي حالة مين الرجل المريض اللي محتاج ايه في راحة الا إلا في حالات استثنائية ولكن هذا القول مخرج على من كان إيه على من كان يظن على من كان يظن أنه يأتيه مال في قابل الأيام أو في مستقبل إيه الأيام. تمام يا طلبه العلم. طيب. نسمع بقى الفريق الثاني. وعايزين نسمع كده كلاما. عايز نرى وجوه جديدة. قول. يلا بسم الله. ااا أنت تفضل. ماشي. احنا بنتكلم في نافلة ما تكلمش طبعا كيف في كيف الزكاه في الفريضه اه مساله الزكاه يعني ايوه نعم لا مش صاغد يعني مش صاغد هذا لا احنا بنستدل بيه من شيء احنا بناخد منه موطن دلالة ان الصدقه تنفق في الحج ولا تنفق نفقه الحج في الصدقه و ده الشاهد من الدليل نحن بنصنبت منه إيه مسألة إن الحج أولى من الصدقة بدليل توجيه أموال الصدقة والزكاء إلى ماذا إلى الحج وليس العكس دليل... آه. دليل... أنا ما أريدك أن تجاوب على أدلة المخالف الآن أعطيني ما عندك من أدلة على إن الصدقة مخدمة لأن الجواب عن طريق المخالف اسمع مني طريق وعا ما أنصحك كانت تبشي خاصه ان الطريق فعلا وقع ده الاجوبه من عند نصر نصر من الصعيد طريق وقع أبو ملك صعيدي برضه قول عندي اولا شوف انا ثلاث اسباب على قول تقديم الصدقه ثم تفصيل قول اولا شوف اول سبب ان الشرع مبني على مبني على تقديم المصالح الاكثر فإذا قسنا الحج والصدقات وجدت أن الحج يبر في تكفير تكفير للذنوب وجلب للحسنات هذا في الحج أما الصدقات فيها تكفير للذنوب وجلب للحسنات ونفع للآخر ونفع ونفع للآخر غلب فسيب أنا شوف بس للبدل من هذه اللفة وقلت دائما لك لا ترك بالدائرة لكن اللفة إيه هي إن الصدقه فيها نفع متعدي وقال العلم يقولون أن أي عمل فيه نفع متعدي للغير أفضل من العمل الذي نفعه متعدي لماذا للنفس وفعلا هذا قول قوي فالصدقه على الغير نفعها ماذا متعدي لكن الحج نفعه ماذا نفعه مصر بهذا هذا أول جواب سنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا كما وصفه وكان له وكان له وكان له من المال العظيم الذي ياتي من الغني وكان لا يدع شيئا لغادي فكان ينتف كل ما لو في لم يكن فردا و... ولكن... وتطوعه بالحج لم يكن ممكنا لان الحج فرد في السنة العاشرة وقال لعل لا حج بعد عامكم هذا والظن به صلى الله عليه وسلم لو أن عمره طال لا تطوع بالحج مرة ومرتين بدليل فهم الصحابه من بعده اسمع اسمع اسمع بدليل فهم الصحابة من بعده وإلا لرأينا أن عمر وآبا بكر قد اختصر على ماذا على حجة الإسلام التي كانت معه لكن لزر في سلف أنهم كانوا ينطلقون ماذا حجاجا بل كانت النسوة تتكلف في التطوع كما حصل أن نسوة النبي أردنا التطوع ولم يكن لهن محرم فأخرج معهن عمر ماذا عثمان وعبد الرحمن ابن عوف وهذا تأكيد على أن فهم السلف على أن التطوع أفضل لكن مسألة النبي لم يتطوع هذه مجاب عنها لي لم يتطوع للحج لم يفرض إلا في العاشرة وقلنا التاسعة كانت حالة استثناء ليه لأنه كان مشغولا بالوفود صحيح فشغلته بالوفود جعلته ماذا ينشغل بالأمر لك فالجواب الأول الذي أعطتني ياه هو قوي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حسن على الصدقات ما لم يحس على الحج لا يا رجل لا لا لا أما الحديث تابع بين الحج والعمرة لاهلا لا مهلا لما يقول الحج المبرور لا جزاء له الا الجنه هذا حس على ماذا على الأولى والثانيه والثالثه والرابعة لما يقول تابع بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقرة والزنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والزاب والفضه انما حس يا محمد على الصدقه حتى وغضب ولم يحس على غضب في حاله مخصوصه لما رأى ناسا مشتبي النمار وراهم لا يلبسون إلا عباءات بطنيات من فغضب وتمعر وجه لفقره فقال تصدق رجل من صاعي من صاعي دمره فكانت حاله ونحن لا ننازع في الحاله المخصوص يعني لو رجل معه مال هذا المال للتطوع للحج للتطوع وجاءت حالة مخصوصة حاليا وده حصلت معي اظن في العام قبل الماضي او مش فاعي انا شخصيا لا يعني حصلت فدوه استفتاني بعض اخواننا في مساله التطوع او قضاء دين رجل ايه وتضيع من ورائه من اسرته واولاده فاستيت بان يقدم الدين إيه؟ على ايه على حجه التطوع وان ذلك المساله دي نشات من إن إن أنا سويت فيها اكثر من مره لفكره واخد بالك فالمسألة يا إخوة الإسلام مسألة كما قلت الحالة اللي بيتكلم بها هي حالة مخصوصة ونحن لا ننازع في الحالة المخصوصة لو جئتني بحالة عاجلة تحتاج إلى المال إما الاستنقاظ حياتها صحيح كرجل مريض يحتاج راحة أو إما الاستنقاظ أسرة كأن الرجل سيزجن إذا لم يسد إذا لم يدفع الدين هذه الحالة على الاستثناء نحن نقول بماذا بأن الصدقة تقدم على ماذا؟ على حجة التطوع في هذه الحاله لكن أنا بتكلم على مسألة العموم. وكان ولا النبي صلى الله عليه إنما قلنا النبي إن عليه الصلاة والسلام لم تكن إلا حج واحد. لكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام خرج حجاجا عشرات المرات. عثمان عثمان طب من أقول عثمان لك ما بعد النبي حج وتطوع عشرات المرات ولم يزالوا أغنياء كانت كانت كانت أيوة نعم كانوا عثمان وغيرهم بعض بعض الناس بمرات الحج وليس منهم مع لانشغاله بماذا يعني عثمان لم يخرج الحج في السنة اللي مات فيها لي بسبب الفتن والحصار ده سيدنا عثمان حوصر اصلا في أيامه فاهم الحج بعيد هذا كده الكلام صار تهويشا يكفيني منك الجواب الاول وهو ان النفع المتعدي مقدم على ماذا على النفع الغير متعدي وهو كما جاء عن عن بعض السلف كان يحج يتكفل مين السلف سمهم سموا لنا رجاله عبد الله بن مبرك ده عبد الله بن مبرك كان بيأخذ معه للحج أصلا ويضع لهم أموالهم في صندوق ثم ينفق عليهم من ماله فإذا عادوا من الحج كان يرد إليهم أمواله ده كان بيحملهم بالصدقة على الحج عكس ما تقول وليس الذي تقول الخاص بيقدم العامى عبد الرحمن. ما هذه حالة استثناء يا أبا يا, يا أبا عبد الرحمن اسمع اسمع. يا اخواني اسمع اسمع بس اسمع, بس اسمع مني. أنا لا نوزع في حالة الاستثناء إذا آذاك إذا جاءك شاب في حال فتنه لكن يبقى تدور على المسألة من الأول أول شيء من الذي صنع الفتنة بالشاب لو أن هذا الشاب بدين انتقي يتقي الله ويسكن المساجد ويحضر مجالس العلم صحيح ولا لا مثل هذا صدقني سيزوجه رب لكن متى تأتي لي بشباب هم مفتنون وفتنوا أنفسهم في الأصل ثانيا تقول يتعرض مع حال مع حال الشباب واضح في مسألة الحج والإيه والعمرة أي الشباب الذي يتزوج أنا أدري الشبابا اليوم يأتي يقول دنا عزت تزوج وما في وما في وما واتلي راح عمل زواج قص أمامي حصلت الرجل كان في أيام الزواج كان يكاد يكون يسأل الناس يسأل إخوانه ليعطوه من أجل أن يعينوه في الزواج فلما جت تزوج عمل حفل في بعض ماذا في بعض دور القوات المسلحة تكلف سبعة جنيه لسنا نتكلم عن هذا الزواج واخد بالك لما قلت ان الحج مقدم على الزواج في مسالتنا قبل درسين اي حج او اي زواج يقدم على الحج من زواج الستائر ام 1000 جنيه ولا السجاده ام 1400 صحيح ولا ولا زواج الحفل الذي يبقى في نادي ولا زواج الشبكه ام ألف هذا الزواج تقدمه بصورته هذه على الحج الطرف لا يتقدم على الحج ولا تحكمنا ما تقول هذا عرف لا يحكمنا عرف الناس لي الجاري هذا العرف ساقط. برضه بتتكلم في مسألة خاصة ما أنا قلت لك لو عرضت عليه مسألة خاصة الآن طالب علم نجيب على خلق على دين ورجل يريد أن يتزوج إعفافا لنفسه صحيح؟ ونجد أن النفق في يده ماذا؟ عزيزة وهو يريد الحد الأدنى من نفقة الليه الزواج اللي هي المكان اللي هو ما يقيم أود هذا المكان من الأشياء الضرورية التي لا ينفك عن وجودها في البيت مثل هذا لو جاءني أنا أقول لك أقدم تزويجة وعلى ماذا لكن هذه مسألة خاص أنا أتكلمش في المسألة الخاصة بتكلم في المسألة العامة هو أقول جواب عندي ما سبق إن ده نفع متعد هيدا نص معهم خزلتنا نص إيه طيب نسمع بس أن أج... وبعدين نستمر النقاش قول تفضل ملاحظ نعم ما هو نفس الجواب محمد أنت أحسنت وده دليل إنه سؤال عن خير قال عن خير الناس أمفعهم للناس وهذا فعلا في نفع لمن للناس لا شك نحن معك فيما تقول أن هذا من باب النفع المتعد غير أصل فتنة هنا نسبية أخي الكريم اسمع مني الفتنه هنا نسبيه بالك. بمعنى ايه بمعنى ان, إن الفتنه ما تقدرش تحكمها في شخص يعني احنا كان عندنا طالب علمي من اجل طلبه العلم في مجالسنا تجاوز السلاسين وكنا نحص على الزواج انا جلست شخصيا احص على الزواج اكثر من سبع سنين لا تزوج إبراهيم. ابراهيم طرق ابراهيم لا هذا اصلا استثناء في كل حاجه في مخارجه وفي حروفه وفي قراني وتجويده لا تدخل في قاعدة الشيخ طارق إبراهيم. واستثناء في أخلاقه وهدوئه دا شخصية لوحده. لكن أخون إبراهيم فعلا ما وكنا نحصه على الزواج أكثر من سبع سنين وأنا كل ما رأكلمه. فإذا مسألة حكم القضية بالفتنة احنا الفتنة هذه ليست عامة. بدليلنا عشرات الشباب المؤمن التقي اليوم. لا يجد معنى من اللي بيجد معنى للفتنة الذي هو الآسف في الكلمة عدم التقوى أو نموظف أو الكلمة أو أنه لا يعني عدم الخوف من الله والخشية من الله هذا الذي تجد عنده ماذا فتنة لكن الإنسان الذي يتقي ربه على الحقيقة لا يجد في ذلك أدنى معنى الفتنة أوه. صلى الله عليه وسلم لا على أهلك قال انفعها وأعظمها اجرا يعني ممكن يستأنس به في تقديم درهم الصدقة على ما سوى من الدراهم ما على حجه كم مرة انت انت تطوعه هو امم لا دي مسألة الزكاة دي لا اخوانا ما في مسألة انفاق أموال الزكاة أنا بستنبط منها حكم شرعي أعد عليه جواب هو هو طيب غير يعني انت عايز تقول ان المواساة للفقير مقدمة لان الله يشهد هنا من بقى نعم نعم نعم انا فهمت ما تقول بالك ان باب المواساة اعظم من باب ماذا باب دفع المفسده افضل من باب جلب المصلحة بدليل عند تعارض جاء دفع المفسدة مع جلب المصلحة بيقدم باب دفع المفسده اذا كنت افسلم للنساء في يوم العيد صدقنا فاني رايت أكثر اكثر اهل النار عذابا فلو وجد شيء يعني ينقذهم من النار افضل من صدقه لدلهم على حق طيب اجيبك اولا هذا أخص من الدعوه ليلى لان ده في حق من النساء والاصل في حج المرأة لحظه جاي في الكلام لا القاعدة ليست هكذا شقائق الرجال يعني ما يثبت في حق الرجال يثبت في, في حقهن وليس ما يثبت في حقهن يثبت في حق الرجال وإلا بدليل غط شعرك من نساء شفاك الرجال صحيح وإلا بدليل يجب عليك شرطا أو ركنا في الصلاة أو شرطا في الصلاة أن تصطر بدنك كما تستر هي بدنها فالإذن هذا الدليل أخص من الدعوة ثانيا كونه حس على الصدقة لي لأن حج المرأة عزيز بالنسبة لها لأنه تحتاج إلى شروط زائدة على المال وهذه الشروط منها المحرم فاصبح لو حس على الحج كلف معها بالضرورة من ليس مكلفاً من ماذا؟ من زوج بدليل وعشان تحج المرأة رد زوجها عن ماذا؟ عن الجهاد وقال له اذهب فانطلق مع امراه فالدليل التي تذكره هو اخص من الدعوه طيب إنما أثبت ماشي هل كونه أثبت لهؤلاء السبعة فضلا؟ طب ما ذكرش العالم هل تقول بقى بإن الرجل الذي قال لامرأة إني أخاف الله رب العالمين أفضل من العالم المتعبد لله بتعليم الناس وبالتعلم استنى بس استنى بس لا الإمام دي قضي الإمام العادل مقصود بها معروف وللامر لكن بقول لك في الحديثة لما ذكر سبعة ما ذكرش العالم هل معنى هذا؟ إن الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفى صدقة واحدة أفضل وأعظم أجرم من العالم الذي ظل عمره يعلم الناس العلم قد يكون لزائك في الموقف مش في العموم يبقى مسألتك في الموقف مش في العموم جزاك الله خير جزاك الله خير <متعد> هذا التعدد لهم البعث الفقير ده في النفع هنا في الاضحيه في فقولوا منها اطعموا القانع والمعتر اطعموا البائس الفقير في ففعلا في نفع متعدي واخد بالك واخد بالك ده كثير الزواج صحيح وفي المقابل أن مصلحة النفس مقدمة عليه مصلحة النفس قلت ومن رأى تقديم الصدقه اعتبارا بأصل شرعي وهو أن النفع المتعدي مقدم على النفع الغير متعدي كما جرى في سؤالاتي كثير من اهل العلم ثانيا يعني اهل العلم لما كانوا يسألوا عن شيئين منهم مساله الامام احمد الشهيره صحيح فكانوا يفتون بان نفع المتعد مقدم على نفع ثانيا بأن الصدقة على الفقير هي من باب المواساة ودفع المفسدة نفسدة الجوع عنه والعوز بخلاف الحج أو التطوع بالحج فإنه من باب جلب المصلح ودفع المفاسد مقدم على جلب المنافع سالسا ما ترتب على الصدقة من منافع منها منافع مجتمعيه كحفظ أمن المجتمع بماذا بالصدقه اذا تشوفوا المجتمعات المفاهيم صدقه بتلاقي فيها معدلته جريمه سرقه دايما تلاقي المجتمعات الراسماليه فيها اكبر جرائم ماليه صدقه السرقه والغصب واللي والاشياء دي والاحتيال والنصب وعلى فكرة بلاد الغربيين عندهم طرق في الاحتيال يعني أنت هنا بتتنظر على رجل مصري عمل حركة معينة في الاحتيال روح هذه البلاد وترى في بلاد الغرب من الاحتيال من طرق وبدع في الاحتيال واحتراف ممكن يستل منك مالك كله من جيبك وانت راضي وتعود الى بيتك ماذا مسرورا سعيدا ولا تدري كيف غفلك حجما فاذا الصدقه فيها حفظ للايه للمجتمع من هنا من فضل الصدقة في المجتمع الناب تحفظ المجتمع من الجرائم اليه الجرائم الماليه ان لما الفقير يأخذ من الغني هيحبه ولا يحقد عليه ولا يحسد عليه ولا ماذا وبالتالي ترى لا يحقد ولا يحفظ إلا هيحصل منه لا يمكن أن تمتد يده إليه بماذا بسوء فكيف إذا صار ذلك أمرا عاما واختلطت الأموال بدرجة أن الفقير يشعر أن مال الغني هو ماذا هو ماله كما في قصة الأشعريين فأنت بتكلم عن منفعة هنا منفعة عم في من المجتمع لكن منفعة الحج أو التطوع بالحج هي منفعة ماذا قص، قلت وتقدم الصدقة من باب أنها منفعة أعم، كما مضى من ذكر فضائل الصدقة لحفظ المجتمع من الجرائم المالية التي تهدد أمنه وسلامته. وتربط المجتمع برباط الأخوة الإيمانية ولا شك أن الصدقة بهذه المنفعه العامة تقدم على التطوع بماذا؟ بالحج وهذا الوجه الثالث نعم بعد هو لا احنا بدك نتكلم المسألة إنه هو يتطوع بنفسه ولا ينفق هذا المال في مؤسسات فقراء. دي مسألة تانية. انت بمسألة التطوع بالحج ولا أن يقدم غيره لحج الفريضة. دي مسألة تانية. لكن إحنا بدك في إنه وجه أموال الحج إلى ماذا؟ إلى صدقات كتزويج الشباب، كمثل علاج المرضى، كقضاء الديون. كفك الأزمات كتفريج الكروب عن المسلمين واضح فإذا مسألتنا في هذا الباب فإذا كلمنا الآن أن منفعة الصدقة هنا ماذا منفعة مجتمعية رابعا وما جاء في الشريعة من الحث على الصدقة وكسرتي ما لها من الأجر والسواب وعظيم ما لها من الأجر والسواب والمنفعه ما يمكن أن تقدم بها الصدق على الحج كما قال الرجل في ظل صدقته يوم القيامه وما كما قال سبعه يظلهم الله يوم لا ظل الا ظل وما تنفع الصدقه المسلمه في حفظ بدنه من الاوجاع والاسقام والامراض وما تكون سببا من اتصافه بكريم الخصال والصفات من الكرم والبذل والعطاء، لإن الصدق لها أصار عليك سلوكياً، وفعلا ما تجد الكريم إلا منتصفا بخير الصفات والخصال، وما تجد البخيل إلا وهو منتصد بماذا؟ بزميم ماذا؟ الخصال وسوء الصفات. ولذا قال إن البخل ليس بعده عيب. إذا يجمع فيه نفس أو يجمع البخيل معه كل عيب وحسب كان الله قرن البخل بالشرك والكفر واضح لكن الكرم كرم فيه في مصالح كثيره جدا سلوكي وهذا رابعا قلت خامسا ومن قدم الصدقه على بر الحج أو على التطوع بالحج اعتبر بمصالح الصدق المتعدية كما لو فك سجن رجل أو زوج آخر أو أعان طلبة علم بالكتاب ونحر فعلا لو نظرت هنا هتلاقي مصالح كبيرة جدا يتسول رجل بنفقه الحج لو اشترى مسد بنفقه الحج مئات الكتب ووزعها على طلبة العلم خاصة دعامتهم عد بقى ما شيت من من المنافع لو قضى دين رجل وأنقذه أوصلته من ماذا من سجن وهذا السجن قد يقدم للمجتمع ماذا أسر مفككة مشردة يكون أولادها مجرمين كما لو قدم ذلك في نفقة رجل مريض ولا شك أن من أحيا نفسا كما أن كأنه أحيا الناس احيا الناس جميعا نعم نعم يؤجر بالنية تقصد محسن. قلت والذي يترجح هو أن التطوع بالحج هو الأصل والذي يترجح أن التطوع بالحج هو الأصل لأن الأدلة فيه ظاهرة صريحة فقوله تابع بين الحج والعب وقوله أديم الحج فهذا أخص من أدلة الحس على الصدق فإنها ماذا عمومات قلت ثانيا إلا من استثناءات وحالات مخصوصة كما سبقت الإشارة وهي الحالات العارضة النادرة العاجلة الحاجية كاستنقاذ حياة مريض او فك سجن مدين او اعفاء شاب تقي وامراه وهذا ما تنتظم به الادله يجمع به بين ماذا بين القولين جمعا حسنا كنت امني نفسي أن أبدأ الباب اليوم ولكن ما كل الأمان تدرك وهذا شأن الدنيا التي نعيشه صحيح وإنما إدراك الأمان كلها هناك في أو كلها هناك في الآخر طيب شاء الله تعالى وإن كانت بقيت معنا مسألة وهي مسألة تنفع طالب العلم سريعا نقولها ما يقوم مقام الحج والعمرة من الأعمال ما يقوم مقام الحج والعمرة عند من الاعمال قلت يعني عند العذر وقد قيل قديما يا راحلين الى البيت العتيق يا راحلين الى البيت العتيق قد سرتم جسوما قد سرتم جسوماً ونحن سرنا ارواحا ان اقمنا على عذر ان اقمنا على عذر وقد رحلوا ومن اقام على عذر كمن راح ان اقمنا على عذر وقد رحلوا ومن اقام على عذر كمن راح فإليك ما يقوم مقام الحج والعمره اولا ذكر الله تعالى دبر الصلوات بالتسبيح والتحميد والتكبير كما جاء صريحا في حديث ماذا ها حديث اهل الدصور قالوا ذهب اهل الدصور بالأجور فانهم يحجون معك ويتصدقون من اموالهم غير انهم يصلون معنا ويصومون معنا فقال قولوا دبر كل صلاه سبحان الله الى اخر الحديث ثانيا صلاه الفجر في جماعة والذكر بعده إلى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين هما ركعة شروق وليست ثحى لقوله كان له أجر حجة وعمرة تم تم تم سالسا صلاة الفجر او صلاه العشاء والفجر جماعه لا لا الرواتب الرواتب لا يجمع معها غيره اني دي او ودي قلت ثالثا الصلاه في مسجد قباء هي تعدل عمره ورابعاً عمرة في رمضان وهي تعدل حجة ولعلي يكتفي بهذا القدر هذه الليلة إن شاء الله تعالى ونلتقي على خلف الاسبوع المقبل مع أول حديث حديث هذا الباب هو حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه بقيت معي فائده وهي اني طبعا عذرا في عدم جواب على الاسئله اجرا وثوابا هناك فائدة عرضت على رأسي أو عرضت على وهذه الفائدة هو أن طبعا أول درس هو من أول حديث هو من حديث أبي هريره وطبعا نحن سبق أن تكلمنا كثيرا في ترجمة أبي هريره رضي الله عنه وارضاه. واضح خاصة وفي درس عمده الأحكام عقدنا بابا جامعا دفاعيا عن أبي هريرة لكن عرضي لي أن في الدرس المقبل يعني نعقد فصلا في فضائل من أبي هريرة فقط من غير ترجمة مفصلة لأن الترجمة الدفاعية هناك في عماد الإسلام لكن تكون هنا نعقد فصلا في فضائله أبي هريرة رضي الله عنه كسناء النبي عليه الصلاة والسلام عليه والسناء الصحابة مع شيء من الفوائد والفقه يعني مثلا جمعت عدة مسائل في هذا الباب نقول مثلا المسألة الأولى أبو هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنه مع ما تعلق مسألة حفظ هريرة المسألة الثانية بره بأمه مع ما تعلق بهذا الباب المسألة الثالثة سناء الصحابة عليه المسألة الرابعة علو همته المسألة الخامسة زهد المساله السادسة أبو هريرة الفقيه، المسألة السابعة أبو هريرة الأمير، المسألة الثامنه أبو هريرة من أمة القراءات. فالمقصود بهذا الباب هو جمع فضائل أبو هريرة حتى بعد لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تكرار هذا الباب هذا الباب من ابواب الترجمان. خلاص إذا بإذن إذا رأيتم ذلك إن إحنا نبدأ بشرح الحديث مباشرة ومسائل الحديث ونتجاوز الترجمة فعلتم ها خلاص على رأي الثاني بإذن الله تبارك وتعالى طيب يعني في طريقة حصلنا لبعض المشايخ كان يختتم مجلسه وأحيانا أو كتابه أحيانا بفائدة مباركة وهذه الفائدة التي معي هي فائدة عزيزة في حب الكتب وهذا متعلق بكتاب نسخة الجمران لابن جريد لما باعها أبو الحسن الفالي للشريف المرتضى فلما باعها للعوز والفقري أنشأ يقول أنست بها عشرين حولا ثم بعتها لقد طال بعدها شوقي وحنين وما كنت أظن أني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، فقلت ولم أملك سوابك عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزين وقد تخرج الحاجات يا ام مالك كرائمة من رب بهن ظنيل لولا افتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني فقلت ولو أملك سوابق عبره مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائمة من رب بهن النظمين فلما سمع الشريف المرتضى هذه المرثية الرائعة للكتاب أعاد إليه الكتاب مرة أخرى وأعطاه هدية فوقه ستين دينارا. وعطاه فوقه ماذا ستين دينارا وهذه فائدة مباركة في حب الكتب وفائدة مباركة في الأخوة والصحبة والعون على طلب العلم وفائدة عزيزة أيضا في الشعر وبلاغة الخول وفصاح والله تعالى الموفق المستعان وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.